موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ رَبِّ رَبِّ الْأَصْنَامِ ربي الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك عفو رحيم ربنا إنك أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع بيواد غير لذ كثيرا تعال رب اجعلني ابغي الصلاة ومن ربنا وتقبل. ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي